124. هل أتاك حديث موسى 125. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى 126. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى 111. وأهديك إلى ربك فتخشاه 112. فأراه الآية الكبرى 113. فكذب وعصاه 114. ثم أذبر يسعاه فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى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 متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعاه وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَاهِ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَاهُ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَاهُ فَأَمَّا مَنْطَغَاهُ وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرسا فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتها إنما أنت منذر من يخشها